أشهد أن ان لا إله اله الا الله وأشهد أن ان محمدا محمدا رسول رسول الله الحمد لله الله اكبر ولله الحمد أنت الآن أصبحتِ مسلمة واحدة زينا بالظبط، ما فيش فرق بيننا وبينك بأي حال من الأحوال. نعم، فيك مسلمة. أنا One of عليها أسلم عليه. عليه.